وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلاله فناء لا مقدمك بوين درسنا جاء, جاء بحمد الله كتابا تروق معنيه دعي اوي كوتي شاوم بكار هناوة لشندين كتبوا لشندين بحثا جراهم وها شيشتي تي شوارد هي لا علمي تص صرف بحسم كدوة وأوله أخي لي موضوع كم هناوة هن جاء دواي تميزم كدوة هاد شيء كا ثم جعلته أميز الصحيح من العليل يعني الراجح من المرجوح وأودعه يعني أجعله ما أقتطفه من ثمار الكثير في السهل القليل يعني أوهموا ربوم الزوريك كمنكم كذا ولعلم صرف بعبارة شيء عسان بزور بعساني دامرش فجاء بحمد الله كتابا ويا مكتبة إذا شوف كتيب يشد العرفة فجاء بحمد الله كتابا تروقه معانيه تروقه يعني تصفو معناه كني معناه كن اللي يظيو كذلو نارحاتياني ثانية إشكالو الغازي ثانية ف بحمد بحمد الله كتابا تروق معانيه وتطيب مجانيه مجانيه أو يكبيجني تطيب يعني تطفر وتحسن وتلذ ثماره وأنا من أشد شيء فلاحتي كده زرتان ولكن هذا هو المجاني الذي يجعل هذا هو المجاني الذي يجعل هذا هو المجاني الذي يجعل هذا هو المجاني الذي يجعل هذا هو المجاني هو وتطيب مجانيه مجاني عباراته شافيه والشواهده كافية كافيه يعني عباراتي همو او علما او اندم هنا وكا كايثر شفابي و همو كان يعني تركي و ستي ترنابي و او شاي دو بولغوستانيشي هنا متوا هل او اندبس فامعن نظرك فيه يعني بوردي فكره يا يا بزول هنا فأمعن يعني دقق وفكر واستعمل فكرك استعمالا كثيرا يعني بقول دي يعني بس دي يا ما يوروا بوي بجره لو شنجر فأنعم فأنعم نه فأنعم من الإمعان الإمعن هو يكذرب زوري بجره بوي وقل ذلك فضل الله يأتيه بلام كالتماشاشتكر دعاء بك ايام حسدي ماذا يعني أقربينيت كشتى كزار جرينغو أولي فضي ذلك فضل الله يأتيه أجر شاكبو بلام أجر بو هندك شتيابيني بيني وإن رأيت هفوة فقد طغى القلمو قلت يا في خلس كتبيني قلت لكم كتبوا لشونك بلا سبقي قلمه، بلى قلمه غلطيك الدواء، أو هم وكسيك يشوف سأك، ونيه بلى يشتكى متعمد بيو يعني ما بستش خلاق مهبوا بيلكثير وكذا، فإن ذلك من دواعي الكرم، أجر أوعد واتغلطتك بني واتدمطى تغاني قلمه، هفوياك أو يعني سبقي قلمه غلطتك متعمدني وبأنقصني أو نشاني ريزي خوته. فإن ذلك من دواعي الكرم وحاشاك ان تكون ممن قيل فيهم يعني دور بيلته كلا مع نبيتك شاعرتي أنا ألت دور بيلته كلا مع نبيتك شاعرتي فإن رأوا هفوة طاروا بها فرحا مني وما علموا من صالح دفن دور بيلته أو أني قال غلطيك وبين لك سيكع غلطيك يزاقشنا غلطي ستي كي زور بسيط به يعني غلطة غلط نية له هني ترى هتول على شعرك على رواياتي شعرك فإن رأوا ريبة. ويا فان راوها هفه بها فرح مني وما علموا من صالح <سؤال> دفن يعني فان مني اه فان راوا هفه مني تطرب بها فرح اه وما علموا من صالح <سؤال> والله <سؤال> حد شيش تي تشاكش بزاني دفنوا بس ينكن الله <سؤال> <سؤال> فواه وجوار خلقنا زولا، <تصفيق> فإن رأوها فتنطار بها فرحا مني وما علم من صالح دفنوا الله حاشاك لمعن نبي، لمعن نبي. كتير كتب خيرنا وغلطك شدبي بيني لا وبعبيتك. طول يعني قل ما هو غلط وقموا كسيكش أوشتك. أم بيته لق ابن أمي صاحب. بيتكه خوان بيتكه ناي ق عنب كري أمي صاحبة. استشهد به في النحو كان نحو نحوي على جواز وقوع فعل الشرط مضارعا على جواز فعل على جواز و... والجواب ماضيا في الشعر دون النثر بلا، ثبوته في النثري أيضا يعني لله نجد له نثري لا الشرط فعل كان أصل فعل الشرطك جواب الشرطك هل بل مضارع بل مجزوم بل ولكن عندي الجاديت شفعله شرط مضارعه عندي جواب الشرط شيه ماضيه عندي علماء هاتوا الشعر فعل علماء مضارع بيت وفعلو وان بيتب الشوازي كتديش روايات كدا وروي البيت إن يسمع سبتا طاروا بها فرحا عني وما يسمع من صالح دفن والسبة يعني هل هل كتاب يكتب لجاتي او ايكاليرا هاتوا هفوة اقل السبج هاتبو او اش لبتو كلا روايات كان ده هاتوا إن يسمع لجاتي وإن فان راو فان راوها فتن شنكا يسمع قوليا ان يسمعو سبتن بضم السيني العيب ان يسمعو سبتن وعني جار ومجرور متعلقان بيسمعو وما في هذه الروايه زائده ان يسمعو سبتن طاروا بها فرحا عني وما يسمعو في هذه الرواية فإن رأوا هفوة تنطاروا بها فرحا مني وما علموا من صالح وروي البيت إن يسمعوا سبة تنطاروا بها فرحا عني وما يسمعوا من صالح دفنوا. ان يسمع سبّة طاروا بها فرحا عني وما يسمع وما يعلم وما يسمع من صالح دفن بوشه بيتكم هنا اهو إشارة لك داوته ما يك ل لبيتهاتوا إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني وما يسمعوا من صالح دفنا وعني جار ومجرور متعلخان بيسمع ترى وما في هذه رواية في هذه الرواية زائدة. الجهاز يكويف على الشرطي مضارع والجواب ماضي في الشارع что не так, непосредственно по моей деревaze. А не у нас خاطر رواية زوتية البيت لقعنب ابن أم صاحب استشهد به في النحو بيتك بيتي قعنب كري أم صاحبة وثمان علماء نحو استدلالي فيه وكان لسألويك جائزة فعل الشرط مضارع بجوابك معضي به لخلافي أصل لأن أصل أبتشي به هذو كان مضارع بين. فعل الشرط ماضي آخر. أيش يا؟ في النحو على جوازي وقوع فعل الشرط مضارعاً والجواب ماضيا في الشعري دون النثري. وتمام جمهورش أذنشيا جمهور ألين لنثجدها توا. تدين السرقوا وروي البيت لئما لبر ما بحثك مبحثك بحثك الصارفية ولا سرق مهندف إن راعوا هفوة. بشي هنا يعطي؟ بماضي وروي البيت إن يسمعوا بمضارع إن يسمعوا سببا طاروا بها فرحا عني بوشيوة يعني بمضارع للاي علماء نحو شكو شاهيدك بكارين هنا وبو بو فعل الشرط جواب الشرط إن يسمعوا بمضارع هنا يعطي إن يسمعوا سببا طاروا بها فرح هل لحاشكي خوتانا وفيه ان يسمعوا سبتان بدلا من فان راو هفوتا لانه كان نسخه لديهم بمضارع هاتف علماء نحو بمضارع هنا وروي البيت ان يسمعوا سبتان لجاتي ان رأوا بماضي يسمعوا بمضارع هاتف إن ان يسمعوا سبتان طاروا بها فرح عني وما يسمعوا من صالح وما يسمعوا بمضارع جاركت بلان لا يهندك شيئا وشيئا عني وما سمعوا بماضي هتوا ان يسمعوا سبه طاروا بها فرحا عني وما سمعوا من صالح دفنوا والسبه بضم السين العيب وعني جار ومجرور متعلقان بيسمعوا والشاهد يكون في صدر البيت وعجوزه يعني كابو لا هدوء كان الشاهد هيا يسمع سبة طار بها فرحا وما سمعوا من صالح دفنوا هدوشا مقصود للأي شاعر والشاهد يكون في صدر البيت وعجزه ويروى عجزه عني وما سمعوا بالماضي فحينئذ يقتصر على الصدر فقط كابوم وما وما يسمعون من صالح دفنوا قال اوها الروايتين ان يسمعوا سبه طاروا بها فرحا عني وما يسمعوا من صالح دفنوا ما يسمعوا من صالح اوكاتا جالك يرفع لي شرط جواب الشرط الشتيا بويه عجوزك بتجي ويروى عجزه عني وما سمع بالماضي فحينئذ يختصر على الصدر فقط فلا أدري هل ثبت صدره بالماضي أم ماذا أولا ما أخذك دولة سري لكن هل أولا شاهد شاهدك بين بمسأليش لغوي تتحريري أو موزعائك إذن شونا أختلافاتنا فإن رأوا هفوة الطار بها فرحا مني وما علموا من صالح دفنوا وقد سميته شذ العرف في فن الصرف. أليه لا يكتب لنا وشذا العرف الشذا كالمعنايه هي شذا ايكك لا معناه ثانيه شجر شجر وشذا بمعناه كتلها هو كسر العود كسر العود كاتي عود او او داريك بخور يدرسكريت او دارب شوكانيك عود أو أجريف أو أنري أو بوند ذلك أو نفي العود؟ يعني أو دارب شو كانيكا بوني عودي لذلك الشد، والشذا حدة ذكاء الرائحة. كاتيك بون منشتك بوني شتك بدأ ديو، معطيك بوناكي لذلك. لكاتيكا أول جرب كبوناكي لذلك شذا، شذا حدة ذكاء الرائحة. فهو شذاء أوسي معناه ماني داركة يعني داريكة يعني كسر العود كسر العود يعني أو داربت وكاني عودة يعني شذاء بريتي الله أول وقت كبونيك بون داركة حدة ذكاء رائحة والعرف الريح عرف لزماني على بيدا يعني الريح طيبة كانت أو نتنة باید اگر خوش بی، یعنی پیز بی، یعنی خوش بی، هر پی عرف، بالام زور جار عرف بودی بكالاتوا وا، ما يستعمل في استعمل منها لبوني خوش بکلده. اسش شد العرف معنا کیه؟ فشده العرف آو معنا کیتی؟ انتشار ضایحه طیبه في اول انتشاریا. <تصفيق> ها؟ هم يسوكله هم يشافوا ها هو يا فشهد العرف انتشار الرائحة الطيبة في أول انتشارها أو الشجر ذات الرائحة الطيبة هم دو معناها لا كده داري شي بون داري بوني خوش ليه بشي يان بوني كلا أوله وبوني شي خوش كلا أوله بله وأكاد أوافيو تشهد العرف والله أسأل أن يلبسه ثوب القبول وأن ينفع به إنه أكرم مسؤول دعوة لخالد تعالى أكاد كثوب قبول برشاشي قبول كاتب أمكتبة يعني أمكتبة لا يخلو مقبول به والسود يشوف أمكتبة بقى يعني بخل انه يعني ان الله اكرم مسؤول برسترين وبخشندرين داول اكراوه وقد جعلته مرتبا على مقدمه وثلاثه ابواب دناوا بس بالمقدمه والسبابه فالمقدم فالمقدمه فيما لا بد منه فيما لا عوضه يعني مقدميك تعريفات أو كي عم علمي دانا أو موضوع كي تشي أو برد تعريفات وشتا أما مقدميك عم علميك أو يفي بيستا والباب الأول في الفعل والثاني في الاسم والثالث في أحكام تعمهما كابو يسام كتابوية تشم باشوة؟ سير الفعل الاسم أحكام بينهما يعني تعم الاسم والفعل كما له حكم باسكم هم فعلش اجريتا وهم اسمش اجريتا هون سا دائما تجي ديك الطريقه من ذيك النقطه هي زي فيزناقو تاوزي يلا تتمك مقدمه الصرف اشد سر شيء صرف ويقال له التصريف وهو لغة التغيير باسمان كدوان لا كتبي تصريف عزي ومنه تصريف الرياح أي تغييرها كلمي صرف وتصريف هدوشان اسمان لمسمى واحد مترادفان باعتبارهما علمين لعلم معين من علوم العربية يعني استا ستتعامل لجوجو شيء صرف وتصريفه وكن شيء أكين وكن دون ما هو يك عالم الله يصرف شبلة التصريف وبعدش ما كلها مقدمات تصريف عزيز من تطور يك صرف بو التصريف بس ما كلها طبعا بستشون تعامل لكن اسماني لمسمن واحد مترد مترادفان باعتبارهما علمين لعلم معين من علوم العربية كأشياء كعلم صرف والصرف في اللغة كما قال ابن فارس لمعجم مقاييس اللغه ابن فارس على شيء معظم بابه يعني الزور بين معنى كان وشي صرف صاد الراء فاء بابه اي الصاد والراء والفاء يدل على رجع الشيء يعني جرانا ويشته ومن ذلك صرفت القوم صرفا وانصرفوا اذا رجعتهم فرجعوا يعني كسيديتو اجريتو اول شيء صرف وذكر أمثلة في هذا المعنى. وشندن منشيا معجم مقاييس اللغة. وقال الخليل الفراهيدي يعني الصرف أن تصلف إنسان على وجه يريده إلى مصرف غير ذلك. كسداء برشي وبرالي برشي وبره. إجاري تاب. أريد لغة. كابوم معناه ما صدر مصرف غير ذلك. وهو من باب ضرب وزنا من باب ضرب وزنا يعني صرف يصرف نrange صرف يصرف يعني صرف يصرف صرف يصرف من باب ضرب والحاصل أن الصرف هو رد الشيء من حالة إلى أخرى أو إبداله رد الشيء اما تعريف صرفه هو رد الشيء من حالة إلى أخرى أو ابداله بغيره فهذا تحويل بدل بيت وكل مقدمات تصرفه بدل أجيب اسمان كده رد الشيء من حالة إلى أخرى أو إبداله بغيره أما الصرف وأما التصريف فهو من باب فاعل بتشديد العين لتلك لتكتير في الفعل فصرف أي أكثر الصرف أنت تسي يقول ما يك جارك تسي بجارة في المصرف بتسارف صارف صرف صرفه مره واحده او قليلا بس مصرفك يعني يصرف كثيرا بويا واما التصريف فهو من باب فعل بتشديد العين التكثيري في الفعل فصرف أي أكثر صرف امنا روي لوقا وصلاح وصلاحا بالمعنى العملي هذا ماشي تعريف تصريف بوكا بالمعنى العملي وبالمعنى العلمي. دين معنى عملي على ألا تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها تصرف عزيزنا. هم أنت عندنا. كسمى <تصفيق> والمفعول واسم التفضيل والتثنية والجمع إلى غير ذلك لمشتقاته. وبالمعنى العلمي وبالمعنى العلمي يما كاتش خيوت مانشنا ومانا معنوي لفظي أو يما بستعر معنوي ولفظي وبالمعنى العلمي ليرب معنى العملي بمعنى العلمي علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء علم بونذا الله قواعد اصول يعني قواعد, قواعد. ها قواعد. آه قواعد يعرف بها احوال ابنيه الكلمه يعني شيء احوال ابنيه الكلمه التي ليست باعراب الملاوين اي شيء بنيوت بيوتها علم باصول ك مثلا كالاعلال والابدال والقلب و اوانه اوانه ما علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية كلمة بلان إعراب بناء إيش كوي نحو لذا تعريفي بمشي وتعريف كدواء تعريفي صرف يعني به المعنى العمل يعني به تغيير بنية الكلمة لغرض معنوي كاشتقاق اسم الفاعل من الفعل المضارعي مثلاً ساجد، نحو ساجد، ساجد اسمي فاعلة، تشيء اشتقاق خلاوة؟ من يسجد، فالتغير هذا حصل لسبب معنوي، أي لإفادة معنى جديد على المشتق منه، لسيسجد مشتق منه، مشتق كامية؟ ساجد التغيير هذا حصل لسبب معنوي أي لإفادة معنى جديد على المشتق منه وهذا تغيير عملي أيضا ومعنى كونه عمليا هو اشتقاق المشتق من المشتق منه كاتي الله والصلاه بالمعنى العملي هو يتب بيت لا مشتق منه كده الكي مشتق دركي مش وكنت شون تحويل أصل واحد يعني اشتقاق إذ تحصل به صيغ أخرى تخالف المشتقة منه كما مثلنا له باشتقاق اسم فاعل ساجد من يسجد أما التغير الذي يحصل لغرض لفظي أما قرانكاريك لبر مسأليك اللفظي رؤداء نحو قول في الحقيقة إلى قاله وحذف الواوي في أمره قل مثلا وغنا منه وحث الواوي في أمره لالتقاء الساكنين فهذا لا يسمى عمليا فهذا لا يسمى عمليا لأن المحذوف وهو الحرف الثاني في الحقيقة موجود وقال موجودة, موجودة في الحقيقة موجودة وثابت في صيغ أخرى وقال صيغي تريبين سيديكي وهو كهار حذف نكذا وبين جاري وثابت في صيغ أخرى وحذف هنا لكونه حرف علة فحذفه كان لسبب لفظي لبر سببك لفظ لا للاختلاف بين المشتقي والمشتقي منه فالمعرفة به شيء نظري لذا قال في الأول تحويل الأصل الواحد وفي الثاني تعلم بأصول علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء كابو إستاء والصلاحا بالمعنى العملي لقل المعنى العلمي حيث تعريف كنت تعريف تصريف تشيه. بوشي أم جاوازي بكذل أنيوان المعنى العملي والمعنى العلمي نبوي كست تصورك يعني خو ت خويتو أشيء أك أشيء تعريف حقيقي علم صرفك علم صرف خويشيا لا باعتبار ما يفعله المصرف لا باعت لا با باعتبار ما يفعله المصرف خوي علمي صرف خويشيا بويه دقيقة لم تقسيم معنى العملي ومعنى العلمي أوانا أويا والذي أراه أن أحسن وأضلط التعريف للصرف في الصلاح هو تعريف ابن في أوضح المسالك إذ يقول هو تغيير في بنية الكلمة تغيير في بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي فالأول كتغير المفرد إلى التثنية والجمع وتغيير المصدر إلى الفعل مصدر كي مثلا فعل يا بيك توصف فعل مضارب كي اسمي فعل والثاني كتغيير يا كتغيير قول وغزو سقول قاف واو لام وغزو سك غين زاي واو إلى قال قال واو تاء واو تاء ما قبل القلب سالف في الصورة ألف أو تغييره لفظية إلى قال وغزا انتهى كلام ابن الشام أوي فأبو عباركي ابن الشام لأوضح المسالك التغيير في بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي فالأول كتغير المفرد إلى التثنية والجمع وتغيير المصدر إلى الفعل والوصف والثاني كتغيير قولي قول, قول وغزو إلى قال وغزا. فبه بمتعدي في ابن هشام يجمع بين التعاريف نل الجمع اللغوي انها مو تعريفه كان اكثر ويكون المختار من بينها والله اعلم يعني راجح ترين و البرجي ترين تعريف بعلم صرف تعريفه كي ابن هشام فشان لا برغي وبالمعنى العلمي علم باصول علم باصول يعني اقل علم بذا كان اصلي باشع علمك خو يصرفا صرف. يا اصول كان خو يصرف اصول كان صرفن ولمعلمش لا حاجه من تجود اما او الشيء وفعلا قصر شي راس قوله العلم بأصول اختلف فيه اهل العلم بها اختلف فيه اختلف فيه باشا علماء اختلافين هيا هل العلم بها تصريف أم نفس الاصول تصريف اي علمك بأصول كان في صرف سبونا من علمك من بصرف في صرف هل له وجه اي أصول كان خوي في وتري علمي صرف له وجه بس كاميا أولا له أصول كان اويكته أو صرف فيوتري صرف اصولها كان شوي صرف المك بو صرف هل العلم بها تصريف أم نفس الأصول تصريف؟ والصحيح أن الأصول نفسها تصريف راجحة بدوية تعريفها علم بأصول أصول يعرف بها أحوال وعلم قد بويا والصحيح أن الأصول نفسها تصريف والعلم بها شيء زائد عليها لا يخرجها الجهل بها عن كونها تصريفا في الحقيقة فتأمد بويه علم ببيانه بأصول التصرف فيه أصول علم التص التصرف هركز بيزان زانيخو علمك هاي. أنت ما بس يشيل أصول علم بأصول أصول هي القواعد الكلية التي ينطبق كل قاعدة منها على جميع جزئياته. مثلا قاعدتك من نخون كاتي صرف ل عزي كل واو أو ياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا ألفا أما لا دي لدودة لددة لصد لهزار زار كلمة دي أما فيوتي قاعدة قاعدة لقل جزئية دا قاعدة كليا لقل جزئية فرق أويا قاعدة لقل فرع دا ما فرق كيتي قاعدة أوياك تنطبق على جزئيات على جميع جزيئاته لشان لشان دين شو أنا بكالده ينقول نقاعديك ما تماخن والهمزتان إذا التقتا دو همزه دا كوبنا في كلمة واحدة وثانيتهما ساكنة تواميا ساكن به وجب قلبها بجنس حركتي ما قبله نحو آمنة أمنية أمنة أؤمنية إيمانًا، بإمانًا، وغير ذلك من القواعد والأصول والحق <تصفيق> أجا سيكا الله هو بالمعنى العلمي علم بأصول بش بس أصول علم صرف يطلق صرف أي جزئيات فخلك علم صرف ها تعريف دانز د خت هذا هل أخذ تعريف ثاني والحق أن التصريف لا يقتصر على الأصول أصول بس علم الصرف بس أصولها أي أوهم فروعة لنوع أصول هذا لنوع علم الصرف هذا والحق هو أن التصريف لا يقتصر على الأصول الفقد وهناك جزئيات كثيرة هناك نجري قاعدة كنا ابنه وبابن قاعدة وهي لا تخرج عن كونها منه هناك ببراين لعلم الصرف منه لبرو أصولني وهذه من المؤاخذات على هذا التعريف فالتعريف الشامل هو ما رجحناه والله أعلم كما يا <تصفيق> <تصفيق> بحشي وازيك دراسه كي همو علم الصرف بيت لخوي وموضوعه لكي سأل موضوع صرف الألفاظ العربية الألفاظ العربية ترق قرآن بي سنة بي شعر بي نثر بي من حيث تلك الأحوال كالصحة والإعلال والأصالة والزيادة ونحوها. تلك لا علم بأصول يعرف بها أحوال أبناء الكلم هو معنى علمكية. لموضوع كشدة الألفار العربية من حيث تلك الأحوار، تلك الأحوار كالصحة والإعلالي والأصالة والزيادة ونحوها أيقاء اشتقاق، عن جالي كثر اشتقاق يدرك ذلوا. أبويا، بوم نبي تايا كالاشتقاق، كالاشتقاق، يمكن بوم معنى تحويل الأصل الواحد، يمكن اشتكي الزوار جرينج لعلم صارفة بديلا الاشتقاق بريتي الله ويكام مشتق لمشتق منه دل بانتظره تنهى أحوال أما الصحيحة يا أما إعلالة يا إبدالة يا أما الزائدة يا أما الصيلة بوش اشتقاق شريك مهم بوي موضوع زماني موضوع علم صرف الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال والاشتقاق بوي تعريف عملية كونها كش ويختص بالأسماء المتمكنة، يختص بالأسماء المتمكنة والأفعال المترفعة. يعني علم صرف وكل كتير كتير شوي ما يعني أسماء متمكنة. المتمكن يعني المعربة. المتمكن يعني المعربة. والأفعال المتصرفة والأفعال المتصرفة جاء تصرفك تصرفه ناقص بيان كامل لبنا إذا بن نسع إن كان تصرفها كاملا أو ناقصا فعلي وهي دو تصرفك سيمينيا يان ين منا اه اه يعني مال هي مال هي و اتش ثرينيه هو كامله بوين ان كان تصريفها آه... ناقص ناقص او كذا جامد يش كابو كامل به يعني يكي دو سي عشان داني كي يعني كم به هندشين به كابو هم اسماء مبنيه درجه الذروه هم أفعال مبنيه حروف ليري عليكم السلام خذ ليري ليه هيج بس يبقى شيء هيج حروف دراسي صار في لسان ناكل بو هو لأن قيد مبنيه لا لأنه مجهول الأصل مجهول الأصل ما زين الشو هذا سفيلي الضارب زين الضربة وعار، شو كان معنى تياء؟ بس حروف خوي معنى تانية في نفسه لا يدل على معنى في نفسه بس اسم يدل على معنى في نفسه كدل على معنى في نفسه أو كاتا زين ليش هذا؟ أقدر شيء بيع معربة حرف لبروي مجهول المعنى المعناية نازين ليش هو اشتخاخ كلامته؟ بوي أما الأسماء المتمكنة أي المعربة لأن الاسم من حيث الإعراب والبناء ينقسم إلى قسمين. لأن الاسم من حيث الإعراب والبناء نقسم إلى خسمين معراب ومبني والأصل في الأسماء بدليل الاستقراء الإعراب والتنوين إسم ما نهيه؟ فعل ما نهيه؟ حرف ما نهيه؟ حرف ذج وذلوى كما بنية ومجهول الأصلشة تنهى شيء من يتواه؟ اسم لقل فعله الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة أول شيء كجامد يج بس لعلم صرف او المتصرفه أجا تصريفك كامل بئي ناقص بئ ماذا متصرفة هاد لا سأك لعلم صرف الأسماء المتمكنة ينقسم الأسماء ينقسم إلى قسمين معربي ومبني أو من حيث الأصل. والأصل في الأسماء أصل لأسماء الشيء بدليل استقراء الإعراب وبناء. شو كأصل لأس الشيء الإعراب والتنوين يعني اسم أبي معربة وابي تنوين شو بيقولي ما أصله. بل في الفروح هو في الحروف وأكثر الأفعال حروف ذرب افعال الشيء البناء وعدم وعدم التنوين وعدم التنوين. كأو أجر اسمك تبيني. معرب وأصله والاسم إعرابه بالأصالة لأنه يدل على الذات يعني لذا تعليل هنا هنوى و لكن كاتي علينا الأصل في الأسماء الإعراب فلان الأصل فلان في الحروف في الحروف والأفعال البناء بو حروف ال بناء هو أسماء. أرينشي والأ... والإسم إعرابه بالأصالة لأنه يدل على الذات والذات تختلف عليه الأحوال فيستحق اعرابا ليدل عليها تلك اسم ناوابو خد يشتير ناوابو يدل على الذات والذات تختلف عليه الأحوال بون من من يستعب بيتعقدنين. دواي در سكبي تعتقد، دواي باش بموا، جاريك فيك كنام جاريك أجريم جاريك برسيمة جاريك تينيوما جاريك خوامدة جاريك جار نشاط مهاي، همو أم أحوالنا بس الشيء ده بس الذات يقدادي، بويه والاسم إعرابه بالأصل لأنه يدل على الذات والذات تختلف عليه الأحوال، مادام ذات تختلف عليه الأحوال إعراب شوي قرآن من رفع إلى نصب وإلى جر, جر... جر... جر... اس... اسماء جر... <تصفيق> من من رفع إلى نصب من رفع أو نصب أو جر بويا حقي إعرابي في الدلالة والفعل لا يستحق ولا يستحق لذاته الإعراب فعل خوي لا برخي شوي مستحق إعرابني بو فإنه يدل على الأحوال خوي فعل يدل على حال مثلا يذهب حدث في الزمن المضارع يذهب المض ذهب في الماضي يذهب في الحال أو في المستقبل خوي حالة والأحوال لا تطرأ على الأحوال خوي حالة شو حال شو بسلا لا تطرأ على الأحوال فلا يستحق الاعراب والحرف أيضا لا يستحقه لأنه لا يدل على معنى أو يدل على معنى غير مستقل بالمفهومية معناه يشيتياب به خيبة عن معنى هذا يعني لا يدل على معنى في نفسه يعني فلا يتجرد على معناه فلا يتجرد على معناه حال بويا مادام اسم أصل تياء عراب وحرف يشتيا بناء وفعل يشتيا بناء بيض كم جارت يا, يا معربي؟ كوابو هل اسمك لحرف شو؟ أو اسمه بيضة شي؟ مبني هل فعليك لا؟ اسم شو؟ فكلما ابتعد الاسم عن مشابهة الحرف والفعل في البناء وعدم التأوي... التنوين كان اكثر اصاله في الإسمية حتى دور بيت دور تبيلا حرف ولا فعل وا او شيء معربه كان اكثر اصاله في الإسمية وأشد تمكنا بو يا اسابين لناو اسم كانشتي دتي في شو اسمي ومان هي معربة اسمي أش ما هي مبنيه. معربك همانه منصرفه. أش ما نهر معربة غير منصرف. أش ما نمبنيه. مبني زور لحرف فعل أشي بويا. زور لواشي بويا. ومنصرف غير منصرف إيش ممنوع من الصرف إيش لشي أشي لحرف أو نأشد بويا تنمينك ورناقله. كوابو هذا اسم تنويني ورقيد هو قوية هو إلا اسم يدها قوية ف فالأسماء أربعة الأول اسم بيتا شوار الاول الأول قسم الأول تتغير حركة آخره باختلاف موقعه من الجمل ويدخله التنوين في آخره نحو جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد أمنه نعلم هنا وتوى بالآساني جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد وهذا القسم من الأسماء يسمى متمكنا أمكنا يسمى معرب هذا شيء معرب كم منصرف بشغل منصرف متمكنا متمكنا يعني قوة يعني هيا لا اسمي شان يشان متمكنا يعني زور بقوة كميانتا أو منصرف. يسمى متمكنا أمكن وهو معرب وهو معرب منصرف قوي في الإسمية لتغير آخره رفعا ونصبا وجر ثاني الثاني قسم دوم قسم تتغير حركة آخره باختلاف موقعه من الجمل هذا أقرأ مش بلام ولا يدخله التنمين في أختنين ورناغل نحو جاء أحمد رأيت أحمد مررت بأحمد تمع شاك استعمى مبنينية ومبنينية سيك أحمد أحمد قرأ قرأ مبنينية وك هؤلاء جاء هؤلاء رأيت هؤلاء مررت بهؤلاء أقرأ بلام تنوين ورناغلة تنوين ورناغلة وهذا القسم من الأسماء يسمى متمكنا غير امكن متمكناً مش بلام غير امكن يعني زور قوينيه في الإسمية وهو معرب غير منصرف وغير قوي في الإسمية متمكنا بلام غير قويش هو كثيراً يوجد منصرف قسم السيم القسم الثالث قسم لا تتغير حركة آخره بتغير التراكيب لكن قد يدخله التنوين احيانا مثلا سسيبويه عمرويه نفطويه خالويه يعني أمانة أمعنى قسم لا تتغير حركة آخره بتغيير التراكيب مثلا جاء سيبويه رأيت سيبويه مررت بسيبويه أما لو قسم لا تتغير حركة آخره بتغيير التراكيب لرفع لنصب لجر شاهل وقعك بلان جري واهيا علي مررت بسيبويه تنوينك ودعني أو تنوين كي بده يعني تنوين تنكير يعني بلايس كاسياك دا ناوي سيبويه يعني مرجعيه بسيبويه صاحب بس او بس او مررت تنوين تنكيره بيننا والقسم الرابع قسم لا تتغير حركة آخره بتغيير قسم لا تتغير حركة آخره بتغيير التراكيب ولا يدخله التنوين نحو هؤلاء جاء هؤلاء رأيت هؤلاء مرّت بهاؤلاء. ساتوين تنوين داني؟ نكر. ناتوين. كأويا ست جور لا من هي. إيشي كان متمكن أم كان؟ إيشي كان متمكن غير امكن أما هذا كان معربا. إيش كان منصرف؟ إيش كان غير منصرف؟ ودواني تريش هي هيا مبنية. مبنيش مبنية. لا هرحب. لا هم. لا رفعوا. ولا نصبوا. لا طالما هند الاغلام مبني كان تنوين على مي في الاسماء مثلا مررت بسيبويهم بغي اما مبنية كتير مانها بهيج شوازك تنوين ورناقد كبريتية لشي جاء هؤلاء رأيت هؤلاء مررت بهؤلاء وهرها والأفعال المتصرفه وتمان إن كان تصفها كاملا أو ناقصا وما ورد من تثنية بعض الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وجمعها وتصييرها فصوري لا حقيقي صوري نك صوري هل الفقهاء زوج أبي سلمة جمع الصوري صوري غلطه صوري صوره صوري والنسبة ان شاء الله امكتبهم عدل بيت زمان مع صوره بيت صورة الى نسبة إلى الله يقال بينيت عندك أسماء موصوله يا عندك اسمائي اشارات تثني كلاب ينجمع جمع كلاب وين تصغير كلاب تصغير كلاب اولا صورت دا و اذاني او صرفه اجنا او شنك مبني حقيب صرفوني يسبون منا هذاني هذان أمان راسية تثنيينية ملحقة ومثنى ذينيكا ذاني تاني ها جالي وهي أمانا المعنى تصغير شكله له جالي تصغير جاك جمع جاك له أجل اشتوال بني أوى أوى الصورية حقيقين كابو قوله صوري لا حقيقي لأن الصورة كما قيل خي... لا تغير الحقائق ولا ترتفع بها الأحكام. اشتاق للرس للروالدة على صورة داشتكا، فرغم إبرة شيء لأن التثني والجمع التصغير من خواص الأسماء المتمكنة. تثنيا جمع تصغير. تايبت من دكانشين أسماء معربين متمكنية وأما اللذان وهذان فليس بمثنيني. يعني هذان هذان لذان اوانا مثنانين ملحقا بمثنان وكذا مؤنثهما يعني هاتان ولتانش وإنما هما على صورة المثنى ولا تصغر المبنيات وتصغيرهم لبعض الموصولات وأسماء الإشارة شاذ إنها تشد بني أو في القياس دون الاستعمال لا يبقى لين اللذان ببقرينو سر أصل نعم. ما دم عرب استعمالي كدوى القرآن دا هاتو الاسند دا هاتوى لقياس دا الشاذة أما لاستعمال دا استعمالي في عربي فصيحة ويجي مشكله يكي تانية وواضحه باشا لا bağlı ruhu